بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وَنْسْتغفرِر رَبَّكُمْ خُتُب إلَيْن ماتعكُم تَعَن حَسَنًا إلى أَجَلٍ مسََّ وَيتِكُ الذي فَضوٍ فَضوت وَإِتَ وََّ فَهِني أَخَافُوا عَلَيكُمْ عَذابَ يوْ مِن تَبير إلَى الله مَ رُجعكُم وَوهو على كلُّ شيءَيْ قديد أَل إهُم يَصْنونَ صُظورَهُم يَسْتَقوا منِنه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما مصرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستنبعها كل في كتاب هُ ال الذيذ خَلَقَ السَّموَاتِ وَوْضَ فِي سِتَةِ أيأَام وَكَانَ رْرش على الم يَبَروكُم وَكان عرْرش على الم إذ يَبلَلكُم يكُمَحْسَنُ مل وَلإِن قُلتَ إِكُمَّ بَعثُونَ مِن بَعْدِ الْ المَوْْتِلَ قُوللا الذيينَ كَفرَوا إنه إِللاا صِحرّ ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولون من ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم مما كانوا به يستهزئون ولئن ذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه لا لوس كفور ولئن ذقناه نعمات عَد ذَرُوا امسَتُ لاقولن ان ذهب السيئات عني انه لفرحم فخور الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة واجر كبير فلعل لك تارك بعض ما يوفا اليك وضائق ان يصدرك ان يقولوا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 فَإِنَّمَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّهِ وَاتَّبَعَ رَشَادًا مِّنْهُ مَن يُقْبِلُ من كِتَابَ مُوسَىٰ إِلَىٰ مَن وَرَاءَهُ رَحْمَةٌ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ, ومن يكفر به من فَلَا تَقْفُ فِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا وَمَنْ أَغْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبَاتٌ أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الذين يصدون عن سبيل الله وابهونا عوجا وهم بالآخرة كافرون 110. لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون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 مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستميان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قرمه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُبُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ يَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنَ الرَّبِّ فعم يتى عليكم فعمت عليكم ان ملزمكموها وانتم لها كارهون ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله وما انا بضار ذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولكنني اراكم قوما تجهلون ولا قوم من ينصرونني من الله طرفته أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائم الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسي إني إذا لمن الظالمين قالوا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 114. أم يقولون أَمْ قل إن افتريتوا فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجريون 115. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتأس لما كانوا يفعلون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 وَقَا رركَبُوا فِيهَا بِسِ اللَّهِ نَ جَرهَا وَمُررسَاء إِنَّ رَبِّ لَ غَفُور رحيِيم وَهيَ تَجربٍ في نَْج كَالْجِبالَالِ وَنذاَا نُحُنِ بِنل وَوكَانَ فيِي معزد يابُونَ يَْكََّ عَنَا يابُونَ يَوْكََّ عَن وَلا تَكُم مكَافِرين قال سآوي إلى جبل يعصمه من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من الرحيم وحال بينهما الموج فكان من المبرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء وقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوث على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين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 124. تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين 125. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله من غيره إن أنتم إلا نفترون 126. يا قوم لا أسألكم علي أجرا إِنْ أَجْرِيَ إلا عَلَى اللَّغِيفَةِ فَقَرِئْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مجرمين. 124. قالوا يا هوض ما جئتنا ببينات وما نحن بتارك آليتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين 125. إن نقول إلا اعتراك بعض آليتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون 127. من دونه فكيدوا مَا ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم 110. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أوسلت به إليكم ويستقلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ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 119. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تبعونا إليه مريب 110. قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله فَإِنْ تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَفْسِيرٍ وَيَا قَوْمِي هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ وَلَا تَنْسُوهَا بِشَيْءٍ فَإِنْ يَخْذُكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَاعْقُرُوهَا فَإِنَّكُمْ مَتَمَتِّعُونَ فِي ذَٰلِكُم فَلَثَةَ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غير مكتوب.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 وامرأة قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق عقوب قالت يا ويلتا أبض أن عجوز وهذا بعلي شيخا إننا ذال شيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذاب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يُجَادِلُونَ في قوم نوق إن إبراهيم لحليم أواه من منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا بُطْئَ سِيئَ إِلَيْهِمْ وَضَاقَ بِذِرَاعٍ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَ قَوْمُهُمْ يَرْعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيْئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتُهُنَّ أَقْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُذِلُّونِي فِي ضَيْفِي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 فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ نَصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّمَا نَعُدُّهُمْ صُبْحًا أَلَمْ نَسِّأْ صُبْحَهُ بِقَرِيبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَاهَا عَاصِفًا سَاحِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا إِجَارَةً مِّن سجين وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منبود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مذينا أخاه شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكال والميزان إني أراكم 124. ويا قوم يعفوا المكيال والميزان بالقسل ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين 125. الله خير لكم إن كنتم مؤمنين 126. وما عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آبائنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحبيب الرشيد قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ورزقني منه رزقا حسنا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 124. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا 126. ولولا رهتك لرجمناك عما على أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيق ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتي عذاب مخزي ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة 114. وردت الذين ظلموا الصيحة في ديارهم جاثمين 115. لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود 116. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين 117. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأطبعوا في هذه لعمة ويوم القيامة بئس الرفض المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها طائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنط عنهم آليتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تطبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لِّلنَّاسِ وَذَلِكَ يَوْمُ النَّشُورِ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يَوْمَ يَقِيلُ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَمِنْهُمْ سَعِيدٌ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 119. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل 110. وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوس 111. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه 112. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم 113. لفي شكء منه مريبا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 وما لكم من دون الله من أورياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات مذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين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 فصل امام ثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظه وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يمنون عملوا على مكانتكم ان عاملون وانتظروا ان منتظرون ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه